سيدة تقول أنا امرأة مثقفة وأحب أن أتفقها في ديني وأتابع الدروس العلمية في مسجد قريب لي وتعفض فيه مرتين في الأسبوع فماذا أفعل كي أحرص عليها في وقت العادة الشهرية التي تستمر معي عشرة أيام الحائض والنفساء ومن عليه جنابه ولم يغتسل يحرم عليه المقص في المسجد أما العبور فلا حرج فيه بناء على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ولحديث أم سلامة رضي الله عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد أي فناءه فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا رواه ابن أبي شيبة وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه ويؤكد أن المحرم هو المكث فقط وليس العبور ما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت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 تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جنابه المسجد لسماع درس علم وغيره فالمقص لذلك ممنوع والعبور فقط لحاجة لا مانع منه ولم يجوز مقص الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلوي سهر المسجد والخلاصة أن دخول الحائض والجنب للمسجد والمكت فيه ممنوع ممنوع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك والله أعلم